يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين الآية أنهار الماء وأنهار الخمر التي ذكرها الله في هذه الآية بين بعض صفاتها في آيات أخرى كقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار في آيات كثيرة وقوله وماء مسكوب وقوله إن المتقين في ظلال وعيون، وقوله فيها عين جارية، وقد بين تعالى من صفات خمر الجنة أنها لا تسكر شاربها ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع الرأس، بين ذلك في آيات من كتابه. كقوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون وقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وقد قدمنا معنى هذه الآيات بإيضاح في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقوله تعالى في الآية الكريمة غير آس أي غير متغير اللون ولا الطعم والآسن والآجن معناهما واحد ومنه قول ذي الرمة ومنهل آجن قفر محاضره تذر الرياح على جماته البعر وقول الراجز ومنهل فيه الغراب ميت كأنه من الأجون زيت سقيت منها القوم واستقيت وبما ذكرنا تعلم أن قوله غير آس كقوله من لبن لم يتغير طعمه قوله تعالى ولهم فيها من كل الثمرات قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة يشبه بعضها بعضا في الجودة والحسن والكمال ليس فيها شيء رديء وذلك في قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها قوله تعالى وسقوا ماءا حميما فقطع امعاءهم قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الآية. وقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة قدمنا الآيات الموضحة له أيضا في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون قوله تعالى فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم التحقيق إن شاء الله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعة يتذكرون ويؤمنون بالله ورسله وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم لفوات وقته فقوله ذكراهم مبتدا خبره أن لهم أي كيف تنفعهم ذكراهم وإيمانهم بالله وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان والضمير المرفوع في جاءتهم عائد إلى الساعة التي هي القيامة وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله إلى قوله أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فظهر أن قوله فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم على حذف مضاف أي أن لهم نفع ذكرهم والذكر اسم مصدر بمعنى الاتعاب الحامل على الإيمان قوله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محكمة أي متقنة الألفاظ والمعاني واضحة الدلالة لا نسخ فيها وذكر فيها وجوب قتال الكفار تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق الموت لأن نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور بقتالهم وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور في قوله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين إذا أنزل الله سورة فيها الأمر بالجهاد استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد وذمهم الله على ذلك وذلك في قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا وسيكون لنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته